وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقموا الصلاة وآتيوا الزكاة وأقيموا الله ورسوله واقموا الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرئيس أهل البيت ويطهركم تطهيرا